سلام من الهادي سلام سلام من الهادي سلام من الذكرى من الذكرى قبر جاءت كئيبة عند قبر المصطفى جاءت كئيبا فاطم تشكر زاياها العصيبا عند قبر المصطفى جاءت كئيبا تشكر زياغ العصيبة يا أبي يا فجر أيامي وعمري يا أمانا لي إذا حلت مصيبة يا أمانا لي إذا حلت مصيبة بضعه ما والكل يدري بضعه ما والكل يدري انني كنت لك الليه الحبيب واطم ريحانتي كم قلت فيها فاح فاحفظوا في حفظها القرب القريب فاحفظوا في حفظها القرب القريب عند قبر المصطفى جاءت كئيبة فاطم تشكر زعايا غل أصيبة يا أبي يا فجر أيامي وعمري يا أمانا لي إذا حلت مصيبة يا أمانا لي إذا حلت مصيبة فضعت الأسميتني والكل يدري أنني كنت لك بنت الحبيبة فضعت الناس ميتني والكل يدري أنني كنت لك بنت الحبيبة واطم ريحانتي كم قلت فيها واحفظوا في حفظها قرب القريبة فاحفظوا في حفظها قرب القريبة <تصفيق> <تصفيق> يا أبي فانهد ترى ما صار حالي بعد فاقدي لك من حقي سليبة يا أبي فعل ترى ما صار حالي بعد فاقدي لك من حدي سليب اشتكي حزمي على قبري كلاك يا أبي في في قبرك روح يا أبي في قبرك روح تريبا بل كي تمسح اليوم دموعك فهي من دم سكيبه فتلقوم كاي تمسح الياء ومدوعي هي يمين دم شراييني سكيبه سرت لا اقوى على العاي حبيبي بعد فقدك بعد فقدك غريب يا ابي اتيت وضلوعي هشمت من خلف بابي بعد استباحوا حرمتي بل حاولوا هدك حجابي يا أبي أتيت وظلوعي هشمة من خلف بابي بعد ما استباح حرمتي بل حاولوا هدك حجابي كلما صرخت من مصابي أججو نار مصابي كلما صرخ من مصابي أججه نار مصابي لو ترى حبيبي محسن لما هو فوق الدرون لو ترى حبيبي محسنا لما هو, هو <تصفيق> قد ترابي يا أبي أتيتك وضلوعيه الشمال من خلف بابي بعدما استباح حرمتي بل حاول قد كحجابي كلما صرخ من مصابي أججوه نار مصابي لو ترى حبيبي محسنا لما هوى قد ترى بي ولو ترى حبيبي محسنا لما هوى قد ترى بي يا محمد والبلاء يشتد والدموع قجرت مني سيولا صحت فارحموني وارحموا شجوري واحفظوا في حرمتي فاغر رسولة صحت يا محمد والبلاء يشتع والدموع قد جرت لي سيولة صحت فارحموني وارحموا شجوري واحفظوا في حرمتي فاغر رسولة أبشرينا دلمنادي بالأذية ما رعوا يا والدي فينا الوصية أبشرينا دلمنادي بالأذية ما رعوا يا والدي فينا الوصية لطموا عيني بكبت جاهلية واستباحوا حرمتي ينرواية واستباحوا حرمتي يا رويا دمني حبيبي بل, بل نصيبي ليس لي بالعمر يا دار بعد كسر ضلعي لن يجف دمعي لي يدق القلب والله بتهاجه دم لي حبيبي بل, بل, بل نصيبي ليس لي بالعمر يأخذ دار حاجة بعد كسر ضلعي لن يجف دمعي لا يدوق القلب والطاخر اتهاجة قد كفنك وخذي إن عمري انقضى والجرح مفتوس في صدري مد كفي واخذت ان عمري انقضى والجرح مفتوس بصدري صدري اسقط مني جني الى يد شعري ليت هذا القبر صار اليوم قبري ليت هذا القبر صار اليوم قبري وليت هذا القبر صار